Bilahya wa bil alamin wa sallatussalamu ala sabil khuluq طبعوا بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمت إنك أنت العليم حكيم وصلنا في شرح رقود رسم المهتي إلى الدرجة الخامسة من طبقات الفقهاء قال المؤلف رحمه الله الخامسة طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كابر حسن القدوري وصاحب الهداية وامثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا اولى وهذا أصح رواية وهذا أوضح وهذا أوفق بالقياس وهذا أرفق سابه درد الخامسة وقع حقيقة يعني أخطاء كثيرة خاصة من المساخ في هذه الدرجة فنصحح في البداية الأخطاء التي وقعت يعني من النسخ الطبقة, الخامس الطبقة, الخامس. الطبقة الخامسة طبقة أصحاب التخريج الصحيح عنها يعني طبقة أصحاب الترجيح وليس طبقة أصحاب التخريج طبقة الخامسة طبقة الخامسة طبقة أصحاب الترجيح وليس التخريج وهذا يعني من أخطاء النسخ حتى في النسخ البينيدي موجودة يعني التخريج الصحيح عنها طبقة أصحاب الترجيح كما نقل ذلك الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى في, في الفتح وأيضا ذكر هذا الإمام ابن عبين في حاشيته المشهور على الدور المختار فهذه صحيحها أولا هذا هو الخطأ يعني يرد في النسخ الموجودة في فرق بين الترجيح وبين التخريج يعني تخريج فرع على أصل غير ترجيح رواية على رواية شيخ بسيان هناك فرق كبير بين التخريج التخريج يعني أن تلهق فرع بأصل مسألة غير موصوص عليها تلحقها بأصل تخرج هذا الفرع على هذا الأصل والترجيح مفابلة بين الروايات طيب قال طبقة أصحابي ترجيح من المقلدين كأبي حسن القدوري وهذا الخطأ الثاني في كثير من النسخ أيضا أخطاء يعني النسخ هو أبي الحسين وليس القدوري نعم كأبي الحسن القدوري هكذا في كثير من النسخ صحيح أنه هو أبو الحسين الصحيح هو أبي الحسين كما ورد في ترجمته في الكشف وفي الجواهر وفي الفوائل للأكن وفي وفياة الأعيان وغيرها من كتب التراجم. أبو الحسين القدوري ليس أبو الحسن طيب العانب من كمال باشا يعني جعل القدوري في هذه الدرجة وصاحب الهداء الإمام في القناة من أصحاب الترجيح. يعني انظر قال طبقة أصحاب الترجيف كالحسين القدوري وصاحب إجاب لهم من هذه الطبقة الخامسة بينما عندما ذكر طاضي رحمه الله تعالى في أي طبقة ذكر طاضي ذكر قاضي في طبقة المجتهدين مع أن الإمام القدوري رحمة الله عليه يعني متقدم وأعلى كعب أيضا قاضر وأيضا الإمام صاحب الهداية يعني هو المشار إليه في عصره والمعقود عليه الخناصر في دهره وقد أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخردين وغيره وكذلك بالنظيم وفاق على أقراره حتى على سيوخه في الفقه فكيف يضعه لو كما الباش في درجة ينزل يعني في شانه عن درجة قاضي خان يعني هو في ترتيب يقدم قاضي خان على القدور وقدمه أيضا على صاحب هداية الإمام المرقنان وهذا لا يمسح أيضا والإمام المريناني يعني أحد من قاصدين بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزم أبوابه كما ذكر كثير من المحققين لذلك عدّه كثير من المحققين الإمام المريناني أنه من المشهدين في المذهب الإمام المريناني كثير يعني عدّه من المشتهدين في المذهب واضح هذه الدرجة إذن ما لهم تقال شانهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم هذا يعني رواذ أكثر من رواية عن الإمام في مسألة هذه الدرجة تبين أيهما أصح في المذهب هذه الرواية المعتمدة من غير المعتمدة بقوله وهذا أصح رواية وهذا أوضح وهذا أوفق للقياس وهذا أرفق للناس واضح يستطيع أن يفاضل بين الروايات هذه الدرجة الدرجة السادسة قال طبقة المخلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة من هؤلاء قال كأصحاب المثل المعتبره كصاحب الكنز وان صاحب الكنز لا من نفسه قال صاحب المختار هو الإمام الموثلي وصاحب الوقاية المحبوبي وصاحب المجمع من صاحب المجمع مجمع البحرين من صاحب مجمع البحرين ابن السعاكي رحمة الله عليه. هؤلاء من هذه الدرجة قال هؤلاء أن طبقت المخلدين الخادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب بحيث لا يرقلون في كتبهم يعني الأقوال المردودة والروايات الضعيفة لذلك اعتذرت كتبهم متونون متون معتمدة في المذهب وهذا التقسيم اعترض عليه أتشاهدوا أهل من الله إلى إخبات الله ذكرناه. ذكرنا لأنه ذكر في نهايته طلقات الحقوى وعلق عليها فالإمام المطيع وقلنا أنه هو إمام الأحناف في الأنسر ومعاصر الكثري مفتي الدنيا كان قرأ عنه فتاوى الفتاوى عنها من كل أنحاء العالم فشاد عليه الملة إلى أسباب الله إلا شيخ الأحناف ومفتي الأحناف في الأسر وهو كان شيخ الأنسر أيضا رحمة الله عليه اعترض على هذا التقسيم يعني في درجة الخامسة والسادسة أنه في الطبقة الخامسة قال شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض أليس كذلك؟ نحن قلنا عندما ذكر قال طبقة أصحاب التخريج من المقلدين أو الترجيح من المقلدين كامل حسين القدور يا صاحب الهداية وشأنهم تفضيل بعض الروايات عجيبة ضعيفة لذلك الإمام المطيع رحمه الله تعالى اعترض قال لم يكن هناك فرق بين شأن الطبقتين في المعنى إن لا فرق بين الطبقة الخامسة والطبقة السادسة في المعنى الطبقة الخامسة تفضيل الروايات والطبقة السادسة قال قادرة على بين الأقوى والقوي والضعيف وضائع الرواية وظاهر المده ففي المعنى واحد حيث أن لا قل في كتابه إلا المعتمد في الندب لأنه قادر على تفضيل بعض الروايات وتمييزها تمييز بعضها عن بعض ذلك لا فرق في فالطبقتين كما أشار إليه في إرشاد الإمام النووي ولكن يمكن يعني أن يجاب عن هذا كما ذكرو بعض المحققين يعني أقرأ يعني ما ذكروا في الرد على الإمام النووي قال ويمكن أن يجاب بأن الترتيح وتصحيح الأقوال. وتفضيل بعضها على بعض وتعين طاجح من الأقوال عند اختلاف التصريح فهو نوع من التصرف يختبر ضرب من الاجتهاد يتمكن به الإرشاد إلى القول المأخوذ به للعمل أو الإفكاء والخضاء أما التمييز فمعرفة ما رجحه أهل الترجح يعني الفرق بينهما تفضيل بعض الروايات يعني هذا فعل مجتهد يعني هو نفسه يفضل بين هذه ويفاضل بين الروايات واضح بينما طبقة التمييز هي الطبقة السادسة ليس هو الذي يؤمن بالمفاضلة بي بين الروايات ولكن هو يعلمها المعنى هو ناقل هو يعلم يعني أيهما قدم الائمه والمحققين قال الصال ولا التمييز كما معرفة ما رجحوا أهل الترجيح مستمدا من علامات الترجيح وجمعها بين دفتين ولا دخل له في تصحيح الأقوال وتغضيبها والترجيح عند تعارض تصحيحها بعض الآخر قال لأن الثاني أخرت قال فانه مخصور على معرفة القيم الضعيف باماراته التي جعلها اهل الترجيه علما للراجح وادراجه في المتن والاول واعم فانه تفضيل بعض الروايات على البعض قد يكون لقوتها وقد يكون لوجوه اخرى ككونها أفق للناس او اغفق للزمان وغير ذلك عنما ذكروا المعقولين هذه القولين أتيت لكم بهما للتمييز بين الدرجتين بين ال... يعني من شأنه تطيل بعض الروايات ومن شأنه التمييز بينها فشأن تطيل الرواية درج الشجاع هو بنفسه يقوم بتطليم هذه الرواية عن هذه الرواية ودرجة التمييز هي نقل عن هذا المشهد الذي رجح رواية عن رواية هذا التفريق بينهما واضح الأمر. اللهم قال السابعة طبقة المخلدين وأنا قلت يعني يعني هذه الطبقة لا علاقة لها ليست من درجات الفقهاء أخضر قال الذين لا يقدرون على ما تكر في الطبقة تلق ولا يفرقون بين الغفل والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يججون كحاص ليل فالويل لمن قلدهم كل الويل وهذه الطبقة الأخضر لا تكون يعني وباقي يعني ثلاثة هذه كما البشّر ذكره أثنتيه وكذلك في شرحه ويعني منهم الإمام السري يعني في طبقاته قالوا هو تقسيم حسن جدا رح رد الإمام المرجاني عليه يعني قال يعني أصلا ليس هو بالحسن وليس هو بالقريب الآن عندما قال إن شاء الله طيب هل آل في سؤال عن هذه طلقات الفقهاء حتى المره القادمه ان شاء الله يعني نبدا بمطلب الكتب التي لا يجب الاهتداء بها ونفصلها لكن في الدرس القادم ان شاء الله يعني اريد تحضيرا يعني هذه المباحث انا لم اوشك فيها ولكن في المره القادمه لانه يبدأ بذكر الكتب يعني ان شاء الله ابو زياد سني بس انا ما اعرف اسمه ألف انت ابو عمار الشيخ وليد و... يعني احنا الشيخ وليد ان شاء الله طيب اقرا لكم كتاب فان اعذروني لانه الخط اني مش واضح الشيخ البغدادي انا مش شايف اليوم البغداد. الشيخ البغدادي وين الشيخ البغدادي تقسيم رسومه مشرد كان, كان بسنين بغبار بغبار سنين موجود بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد بغداد يقول بغداد المرجاني رحمه الله تعالى بغداد بغداد بغداد اشار الامام قاضي خان ومن اشار الى قاضي خان بانه مقدم على غيره وكذا ما يقال عن ما يقال ان الامام فخر الدين قاضي خان مقدم على غيره لانه فقيه نفسي اهل للترجح وهو اجل من يعتمد على تصريحه لا يكاد يستقيم الا بالنسبة الى بعض الاشخاص المعينة وكم لله من رجال أجله وأعظم شانا من خاض خان وأمثاله في الفرق والكمال ثم علم أن المشاهد أربعة أحدهم المجتهد المطلق وهو صاحب الملكة الكاملة في الفرق في وفرط المصير وفرط البصور لحظة المصير والتمكن الاستنباط المستقل به من أدلةهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وصفح ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي، وثانيهما المجتهد في مذهب إمام. قالوا وهو الذي يتحقق أصول إمامه وأدله، يتحقق أصول إمامه وأدله، ويتخذ نصوصه أصولاً قطمت منها الفروع، وينزل عليها الأحكام نحو ما يفعله نصوص الشرع فيما لم يقدر على الاستنباط من الأدلة. وهذه الطائفة. وإن لم يطلقوا هدفة الاجتهاد المطلق في الفقه عن شاء أولئك, أولئك لكنهم ليسوا مقلدين بل هم أصحاب النظر والاستدلال والفصارة الأول والخبرة التامة للفقه ولهم محل رفيع في العلم وفقاعه النفس ونباهة الفكر وقدره وافية في الجرح والتعديل والتمييز بين الصحيح والضعيف وقدم عال في الحفظ للمذهب والنطاق عنه والذب وتلخيص المسألة وبسط الأدلة وتصرير الحجة وتلخيص الشبه وكان يرتوزب ويخرجون ثم من بعدهم طوائف متفاوتة في العلم. بين ثقة وضعيف في الضواية وكامل وقاصل في الفقه الدراية وقد جعل أحمد بن سليمان الرومي المعروف ابن الكمال ببن الكمال أرضي الأصولاء المشاهير في الدولة العثمانية فائل أصحاب على ست طبقات الطبقة الأوحى المستهدون في الشرع الأئمة الأربعة ومن يحب حذورهم في تأسيس قواعد الأصول وسطين بات وأحكام الفورة رسالة موجودة على النت جميل الله إذا موجود شيء رائع إذا موجود الشيخ وزير على النت يكون شيء رائع يعني انقلوها على منتدى الأصلين يعني نشوف ليكون إيش الفرق إذا موجودة كاملة يكون شيء رائع أشوف سقدنا تقول لي غالبا غير موجودة تقول لي هذا رابط الرسالة بعدها تقول لي غير موجودة يعني هذا تمويه يا شيخ خبزي أتقول لهذا رابط الرسالة وهذا كل الرسالة مش موجودة طيب نشوف الآن بدأ بتفصيل طيب الله أبو صلى سيدنا محمد الآن في تفصيل من الطبقات والرد على أمين كمال باشا قال وقد جعل أحمد بن سليمان النظمي المعروف ابن الكمال أحد الفولاء المشاهير في الدولة العثمانية أن ينظروا لعدم الشايخ مع بعضهم البعض حتى وانتقد أن الشايخ ولكن لم ينقص من قضله قال أحد الفولاء المشاهير الدولة العثمانية بفقاء الأصحاب على ست طلقات طبعا من كمال أزباد رح عليه يعني صاحب الكعام عال يعني خاصة في علم الكلام يعني هو محقق ومدقق نظار في علم الكلام يعني لم يصل إلى درجته أحد في عصره وهو كثير التصريف يعني كان يتنافسان هو الأمام السيوط هو في التاسع التاسكلاهما والعلماء ما يزو بينهما أولئك قالوا الإمام من كمال باشا أعلى كعبا من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في المعقولات والإمام السيوطي أعلى منه في الحديث ودراية الحديث ومصنفاتهما بالمئات والإمام من كمال باشا أيضا الله تعالى يعني كان حد الطبيع ولا يعجبه شيء حتى انه يعني غيرت كتاب التلقيح للمحبوبي في الوصول تغيير التلقيح كما هو عند الكتاب مطوق طع عمراً تلميع سنة تغيير التلقيح من كمال باشا غير فيه تلقيح محبوبي وايضا ذهب الى كتاب الوقاية ايضا وغير زمال اضاح والاصلاح طبعا قبل سنة في مجلدين ايضا غير فيه يعني بعدما مدح المحبوب ثم قال يعني انه زلت قدمه في ركتا موضع يعني اعاد كتب المحبوب كلها بطريقته ولكن علما بقول مع علوك عبد المخالباشا الا ان الله عز وجل لم يكتب لكتبه التوفيق يعني والشهور التي كتبت الإمام المحبوب في كتبه لذلك ونحن أحناص يعولون على كتب المحبوب ولا يعولون على صدر الشريعة ولا يعولون على كتب ابن باشا التي غير فيها كتب صدر الشريعة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال كأحد الفضلاء المشاهير في الدولة العثمانية فقاء الأصحاب على ست طبقات الطبق الأولى المفتهدون في الشرع كلائمة الأربع ومن يحدو حذوه في تأسيس قواعد الأصول والصنباط أحكام الفروع عن أدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا الفروع ولا الأصول. والثاني المفتيدون في المذهب كأصحاب من حنيفة الثلاثة، ومنسلك مسلكهم في استخراج الأحكام على القواعد التي خرّصها شيخهم وأستادهم، فهما إن خالفوا في بعض الأحكام لكنهم يقلدونه في قواعد الوصل، وبه يمتازون عن المخالفين لهم في الوصل والفوء. والثالث المفتيدون في المسائل. كالخصي قابل الطحاوي والترخي شمس الأئمة العلواني وشمس الأئمة السرخشي وفقر الإسلام البنزبي وفقر الدين خاضي خان وعمثال الذين لا يقدرون على المخالف لا في ولا في الوصول وإنما يستمتون الأحكام فيما ننص فيها عن المجتهد في السريع على حس الوصول القرارها ونختبق قواعد بسطها والرابع المقلدون الذين لا يقدرون على اجتهاد ولكن ولكنه ليحططهم بالوصول وضبطهم المأخذ يقدرون على تفسير قول أو على تفسير قول لمجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمر لأمرين منقول عن أحد المستدين هم أصحاب التخريج كابرادو أبرام والخامس أصحاب الترجيح حسين القدوري القذوري والبداية وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم هذا صح الرواية وهذا الأوفق للقياس وأرفق بالناس السادس المقلدون القادرون على التمييز بين القوي بين الاقوى والقوى والضعيف ظاهر المذهب وظاهر رواية وغيره كصاحب الكنز المختار والمقاية والمجمع وغيرهما السابع المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفتقون ما ينغفر السمين ولا يميزون السمالة عن اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل فالويل لهم ولمن قلد كل الويل هذا ما ذكره الآن يبدأ بالرد اللهم صل على سيدنا محمد على هذا التأثير بعدما ذكر اصطبقات مع حسن وصفه تقسيم الكمال باشا قال وقد اورد بعدما ذكر اصطبقات مع بحروفه الكمال باشا قال وهو تقسيم حسن جدا واقول شوف شغل باشا قال أقول بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدا يعني ما قال اقول تقسيم حسن جدا هو يقول قال وهو بعيد بمراحل فضلا عن حسنه جدا عندما قال هو تقسيم حسن جدا هو يقول قال هو بعيد عن الصحة راحل فضلا عن حسنه جدا فإنه تحكمات باردة الفاظ غير محصلة محصرة المعنى ولا سلف للمات لمدع ولا سبيل له الدع محصرة المعنى ولا سلف له في ذلك المدع ولا سبيل له إلى ذلك تلجيوه إليه ومن ذلك ساعدناهم في كون الفقهاء والمتفقه على هذه المراتب السبعة وهو غير مسلم فلا يتخلصون من فخش الغلط والوقوع في الخطأ المفرق وهو غير مسلم لهم فلا يتخلص رجاته فليت الشعري والوقوع قوله أن أبا يوسف أو زفر وإن خالفوا أبا حنيثة بعض الأحكام لكنهم يقلدون قواعدنا قوله أن أبا يوسف ومحمد أو زفر وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول ما الذي يريد من الأصول حنيفة في بعض الأحكام لكنهم إجمالية التي يبحث عنها في كتب غلو. فإن من أراد منه الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها في كتب أصول الفقة هي قواعد أو غير مجتهد مرهانية يا أردوها المرء من حيث أنه ذو عقل وصاحب فكر ونظر سواء كان مجتهدا او غير مجتهد ولا تعلق لها في الاستهاد قط وشان الأئمة الثلاثة أطل سواطل اذا او غير مجتهد ولا تعلق لها في الاستهاد قط وشأن الأئمة الثلاثة ارفعوا اجل من ان لا يعرفوا بها كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيها فحاشاه بدونهما وقد اشتهر في افواه الموافق والمخالف وجرى مجرى الامثال قولهم ابو حنيفه ابو يوسف بمعنى أن البالغ الى وافق وانس القول ليس إلا وقوله أن ابو انس بلغ الدرجه القصوى في الفقه من الفقهاء ليس إلا، وقولهم أبو يوسف أبو حنيفة بمعنى أن أبو يوسف بلغ الدرجة القصوى في الفقه من الفقه، ولم يقصر عنها. ما هو الفضل، وأفقه أهلي, أهلي, عصر أهلي عصرك، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان على النهاية في العلم والحكم والريادة والقدرة. انتهى. لم ينتهي. بعد قال، وكان على النهات في العلم والحكم والرياسة والقدرة وهو أول ما ينتهي. بعد قال، ب أبي حنيفة، وأمن المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. وقال محمد بن الحسن مرض أبو يوسف، وحث عليه، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج من عنده قال إن يمت هذا الفتى فإن مرض أبو يوسف على الأرض. خرج قال في من على وكذلك محمد بن الحسن ولد منه كتبا فاخره فكتب اليه على الربيع بن سليمان كتب اليه السكيانه من قد رأاه إلى ميشي أرد كل الذي لم يرعني ممن رآه مثله وبعيد غيري فضربها الإمام الشافي رحمه الله تعالى فمنعها عنه في البداية ثم أعطاه إياها كما ذكرت ذلك أنا في مبحث في الأصلين محمد بن حسن الحجة في اللغة ذكرت فأعطاه يعني غير واضح أنا عن عندي وغير مضبوط وقل الذي لم يرعني من رآه مثله ومن كان من رآه قد رأى من غير مضبوط أو من قبله فالعلم ينهى أهله أن يمنعوه وأهله لعله يبضله لأهله لعله ذي إليه الكتل أهله وقال إرهيم الحربي قلت لأحمد بن حنبل من أين لك هذه المسائل الدقيقة قال من كتل محمد بن الحسن وقال الحسن بن أبي مالك لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد وقال عيسى بن أبان هو أفقه من أبي يوسف وقد ذكر القاضي عبد الرحمن المفلدون المالكي في مقدمته أن الشافعي رحل إلى العراق ولقي أصحاب إمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة من الحجاج لطريقة أهل العراق واختصى المذهب وكذلك أحمد بن حبل أخذ عن أصحاب أبي حنيفة وفور بضاعته في الحديث فاختصى بمذهب ألا ترى أنه لما ادعى بعض الشافعية ترجح القول بمرفوض الصفة على القول بنفيه يكون الشافعي قائلا به مع سلامه طبعه واستفهاء واستقامة فهمه وغزارة علمه وصحة النقل عنه لكثر اتباعه رده ابن الهمام لأن هذه الكاملات كلها متحققة في محمد الحسن مع تقدم زمانه وعلو شأنه وهو قائل من فيه وأما زفر فقد قال فيه أبو حنيف رحمه الله هذا إمام من أئمة المسلمين وأنه أقية أصحابه وقال المزني هو أحدهم قياسا وكفى بذلك شهاد ولكم واحد منهم أصول مختصة تفرد بها أبي حنيف هو أحدهم قياسا وكفى بذلك شهادة لهم الأصل في النجاسة في ثلثين منهبه ونقل النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات عن أبي المعاني الجويني أنهما خالف هذا أرى أنه تخريج ملتحف النووي فيه فإنه يخالف أقوال الشافعي لا كأبي يوسف ومحمد إنهما يخالفان وصول صاحبهما وأحمد بن محمد لم يذكره الإمام أبو العباس الطبري في عداد الفقهاء وقال إنما هو من حفاظ الحديث وذلك مشهور وقال ابن خلدون وأما أحمد بن محمد فمقلدوه قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وقال أن الحنفية أهل البحث أحمد والنظر وأما المالكية فليسوا بأهل النظر، الشيخ مومن بسعوين المالكية وينقل عن الإمام ما ذكرناه ينقل عن ابن خلدون قال ابن خلدون أما أحمد بن محمل فمقلدوه قليل لبعد ما في اجتهاده وقال أن الحنفي أهل البحث والنظر وأما المالكية فليس بأهل نظر إن انتهى طبعا المقصود ليس بأهل نظر ليس في الفقه وإنما في العقائد يعني هو يقصد والله أعلم لكن تعلم أن يعني أهل المغرب علماء يعني أهل المغرب والعندلس لم يختلطوا بهذا المشرق، يعني على علو كعبهم في علوم الفقه مثلاً كعبد البر وغيره، ولكن لا يعلم لهم يعني علو كعب في المعقولات، قلت من الكلام وغيره. الحنفية أقيس من غيره، ربما هذا مدحه، وربما هذا قدحه، فأيهما تريد؟ أقيس أصحاب الإمام. الإمام زفر لذلك رحمه الله كان يقول يعني ما نرد أحدا إلا جن قالوا كيف جنونه قال بأن يقول بقول أما أن يتراجع عن قوله وأما أن يقول بقول لم يقل به أحد من قبله يعني يأتي بشيء أن يضحك منه الناس هذا قصه طبعا سيأتي لكم إن شاء الله طيب نتابع ولا أن حنفي أهل البحث والنظر وأما المالكي فليسوا بأهل النظر حتى لا يفهم على يعني الزملى الحنفية يعني المقصود يعني بقولي ليسوا أهل النظر يعني في المعقولات يعني لأنهم لم يختلطوا بأهل مشرق يعني لذلك كانت العلوم الحنفية عندهم ضعيفة طيب يا شيخي هذا مش إحنا نتكلم هذا الكلام يا شيخ يعني واحد يكلم بيحكي الامام ابن خلدون مش احنا يعني مش واحد الحنتيين بقول هذا ابن خلدون مش ابن خلدون مالكي احنا ما بنقول احنا نخفر يعني من يعني طيب ان شاء الله خير طيب على كل نعني قول الأقران لا يقبل من بعضهم نقبل بس عن المقصود من الرسالة قال فكيف يكون قال وعما الملكية فليس بأهل النظر انتهى فكيف يكون هو من المستهدين في السرع دون أبي يوزف ومحمد والسفر رحمه الله وراغ مغافاة الفقر وليوزو غياض النظر غير عنهم لفتة تعظيمهم للرسال وفرط جلالهم لمحله ورعايتهم لحقه تشمروا على تنويه ش... على تنويه شأنه وتوغل في انتصاره والتحجاج بأقواله ورواياتها للناس ونقلها لهم وردهم إليها والافتراء عند وقوع الحوادث بها وتجرب لتحقيق موضوعها وأصولها وتعيين أبوابها وقصديها وتمهيد قواعد محكمة ومقاييس متقن يستفاد بها الأحكام والسباب قوانين صحيحة وطرائق وطريق وطريق قوي خويمة يتعرف بها المعاني في تضعيف الكلام وأجرؤ ذلك في تفسير مذهب وبيانه لمن يتمسك به لاعتقاده أنه أعلم وأوسع وأحق للاقتداء به والأخر بقوله وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي على ما قال مسعود بن الكدام من جعل أبو حنيفة بينه وبين الله تعالى رجل لا يخاف إلا يخاف قال مسعود بن الكدام من جعل أبو حنيفة بينه وبين الله تعالى رجل إلا يخاف عليه، ولم يكن فرض على نفسه في الاختيار. ولم يكن فرط على نفسه في الاحتياط انتهى ومقامه في الفقه بمقام لا يلحق لا يلحق شهد له بذلك اهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي ومن ذلك الوجه امتاز عن المخالفين كلائمة الثلاث والأوزاعي وسفيان وأمثالهم لا لأنهم لم يبلغوا رطبة الاجتهاد المطلق في الشرع ولو أنهم أولعوا أو أولعوا في نشر آرائهم بين الخلق في الناس والاحتجاج لها بالنفس والغياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي حنيفة مخالف له هذا وإن أراد منه الأدلة الأربعة وأصول الشريعة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الأخذ عنها والاستنباط منها فلا سبيل له إن أرى لك أن الشريعة مستند كل الأئمة والجأوهم في أخذ الأحكام فلا يتصور مخالفة غيره له فيها فإن قل لعل مراده أنهم يقلدون أبا حريفا في كون قول الصحابي والمراسيل حجة دون الاستصحاب والمصالح المرسلة وأنثال ذلك قلت هذا ليس من التقليل في شيء بل إنما وافق رأيهم في ذ وقامت الحج عندهم كما قامت عندهم ألا ترى أن مالكا لا يلتم تقليل أبي حنيفة من القول بحجية المراسيل ولا الشافعين من القول بنفي الحجية عن المصالح ولا تقليد بعضهم لبعض من الاتفاق في كون الإجماع والخبر الواحد والقيام فإنه إنما إنكر فجية الإجماع بعض المبتدع وحجية القياس داود الظاهر وغيره من الشدود. وقد نقل عن أبي بكر القفال وأبي علي بن حيران والقاضي حسين الشافعي لهم قالوا لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه وهو الظاهر من حال إبان أبي جعفر القحوي في أخذه لمذهب أبي حنيف رحمه الله واحتجاجه له وانتصاره لأقواله على ما قاله في أول كتاب شرح الآثار أذكر في كل كتاب ما فيه الناشق والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحج لمن صح عندي قوله منهم ريس ما يصح فيه مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من اقاويل الصحابة تابعهم رضي الله عنهم ثم إن في قوله في الخصافة الضحوي والكرسي هذه الطلقة الثانية أن يعلق عليها الطلقة الثالثة ثم أن قوله في الخصوات والطحوي لا يقدرون على مخالفة أبي حنيث لا تلوصول ولا في الفروع ليس بشيء فإنما خلافوه من المسائل لا يعد ولا يحصى ولهم اختيارات في الأصول والفروع وأقوال المصنبضة بالقياس والمسموع واحتجاجات بالمنقول والمنقول على ما اخفى من تتبع خطوة الفقه والخلافيات والوصول وعلى أبي حنيف رحمه الله وغيره في أن بعد التخصوص لا يفقى حجة أصلا وأن خبر الواحد الوارد في حالة تعم بها البلوة ومتوك المحاجة عند الحاج ليس بحجة قط وأبو بكر الراج رحمه الله في أن العامة المخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعا وإلا فمجاز أليس هذا من مساء الأخول؟ ثم إنه عد أبا بكر راز الجفاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله وغب منه وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وضاعه الممتد في الفقه وكعبه العالي في الأصول والرسول في خدمه وشدة وطأته وقوة في معارك النظر والاستفلال ومن تتبع تصانيفه والأخوان المنقول عنه علم أن الذين عده من المشتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لعبي بكري الراجي ومصباق ذلك دلائله التي نصرها لاختياراته وبراهينه التي كشف فيها عن وجود استدلالاته نشر بالبغداد التي هي دار الخلافة ومدار العلم والرشاد ومدينة السلام شمس الأئمة العلواني فيه هو رجل كبير معروف في العلم وإن نقلده ونأخذ بقوله فكيف يصحه تقليد مجتهد للمقلد وذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبي أمانصور ما تولديه وقال لطاري خانف التوكيل من خصومة عجال للمرأة المخدرة أن توكل او توكل وهي التي لم تقالغ الرجل وكرة كانت أو تيما كذ ذكر أبو بكر الراج ثم قال وعمة المشايث أخذوا بما ذكره أبو بكر الراج رحمه الله وفي الهداية ولو كانت المرأة المخدرة قال راجي يلزم التوكيل منها ثم قال وهذا شيء لسحسنه المتأخرون وقال ابن الهمام رحمه الله هو الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي رحمه الله يعني أما على ظاهر إطلاق الأرض وغيره من أبي حنيف رحمه الله لا فرق بين البكر والسيب المخدر والمبرز والفتو على مختاره واختاروه من ذلك وحينئذ تتخلص الراجي ثم تعملون متأخرين ليس إلا لفائدة أنه المُتَدِّي بتفريع ذلك وتبيعه به، تفريع ذلك وتبيعه كلامه، وقد أكثر الشمس لما الشرخ بكتبه النقل عن أبي بكر الرازي الاستشهاد به والمتابعة لأرائه ثم الحلواني ومن ذكره بعدهم وعدهم من المُسَهِّدين في المسائل كلهم ينتهي سلسلة علومه إلى أبي بكر الرازي فقد تفق عليه أبو جعفر الأستوشنين، لوم صاحب. اللهم صلى الله عليه وسلم وهو أستاذ وجاضي أبي زيد الدبوسي وأبو علي حسين المخضر النسفي وهو أستاذ سمسي أميس الهلواني ومعلوم أن السرقسي من تلاميذته من تلاميذه وقابخان من أصحاب أصحابه فلعله نرى إلى قولهم أنه كذا في تخريج الرازي فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج فحسب أن غاية شأوه هذا القدر وقد خرج أبو حنيف وأصحابه قول ابن عباس رضي الله عنهما في تكبيرات العيد أنها ثلاث عصرة كبيرة بحمل أنها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية والشافعية وأتبعه بحملها على السوائد وخرج أبي يوسف قول الشعبي رحمه الله أن للغمثة المشكل من الغمثة نصف النصيبين لأن ذلك ثلاثة من سبعة ومحمد رحمه الله لأنها خمسة من اثنين عشر وخرج أبي حسن الكرخي قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله في تعديل الركوع والسجود وجعله واجبا وأبو عبد الله الترجني وحمله على السنة وما أضار ذلك في وقعت من كبال الم ذلك اجتهادهم ولا نزلهم من شانهم فكيف ينزل أبا بكر الراج إلى بثة نازلة عن منزلته ثم أنه جعل القدوري وصاحب الهداية من أصحاب الترشيح وقاضي خان من المستهدين مع تقدم القدور على شمس الائمه زمانا وكونه أعنى منه كعبا وأطول باعا فكيف لا من قاضي خان وأما صاحب الهداية فهو المشار إليه في عصره والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته ونسيج وحده وقد ذكره ذكر في الجواهر وغيره أنه أقرى له أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين القاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيره وقالوا أنه فاق على أقرانه حتى على شيوخ فقه وإذا عنوا له به فكيف ينزل شأنه عرقاب خان بمراتب من هو حق منه بالاجتهاد وأثبت في أسلامه وألتم لأبوابه هذا ثم لم يحصل لم يحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والثانسة وليتشار أن هذا الرجل في أي مقياس قاسهم ووجد هذا التفاوت بينهم وهو قدير الممارسة باب كليل المؤانس بمن ذكره في الكتاب ولا يعرف كثيرا منهم وربما يجعل الواحد اثنين ويعكس الامر ويقدم عما هو عليه ويؤخر وينسب كثيرا من الكتب لا إلى اصحابها فثيف يعرف طبقاتهم ويميز في الفقه درجاته والحال وان العلم بهذه الكلية المتعذر بالنسبة لأجلة الفقاة وإمة العلماء فإنهم كالحلقة المفرغة لا يدر أين طرفاها على ما يشير إليه قوله تعالى وما يريه من آية إلا هي أكبر من يريد والله أعلم أن كل آية إذا جنظوا إليها قال الناظر هي أكبر الآيات وإلا فلا يتصور أن يكون كل آية أكبر من الأخرى من كل جهة للتناقض ولكن لما كان الغالب على فقهاء العراق حجت في الألقاب وعدم التلونه ولكن لما كان الغالب على فقهاء العراق السذاجه في الالقاب وعدم التلون في العنوانات والاغضابه في الجري على منهاج السلف في التجافي عن الالقاب الهائله والاوصاف الحافله والتحاشى عن الترفع وتنويه النفس واعجاب الحال تدينا وتصلبا وتورعا وتادبا كان الغالب عليهم الخمول والإشناب عن ولاية القباء وتناول الأعمال السلطانية لا لأن منازل الأكباء ما كانت مفارقة عنهم ولا شعارهم منفولة إلى شعار غيرهم منفولة إلى شعار غيرهم فكانوا يذهبون وذهبهم في الاكتفاء بالتميز عن غيرهم بأسماء ساذجة يبخذلها العامة ويمتهنها السوقة من الانتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلة ورحو ذلك كالخفاف الجصاص والقدوري والسلجي والطحوي والكرخي والصيمري فجاء المتأخرون منهم على منهج في الاكتفاء بها وعدم الزيارة عليها في الكاية عنهم وأما الغالب على أهل الصوفية والأفريقيين وما وراء النهر في القرن الوسط المتأخر فهم المغالط في الترف على غيرهم يعني هذا ما ذكره اللكنوي يعني أن الأحناف من أهل الشرق لم يكون يعني يعني يلتفون إلى مثل هذه الألقاب شمس الأمة وصدر الشريعة وغيرها بخلاف يعني أهل ما وراء النهر فكان كل عالم يطلقون عليه لقد من يعني يرفعونه قالوا وأما الغالب على أهل خراسان ولا سيما ما وراء النهر في القرون الوسطى والمتأخرة فهو المغالاة في الترفب على غيرهم ويعجاب حالهم والذهاب بأنفسهم عجما وكبرياء والتصنع بالتواضع سمعة ورياء يستنظرون الأحاديث عن من سواهم ولا يستكيرون في معمورة أرض ما غير ما قد تصور كل منهم في خلده أن الوجود كله هو يصور بالإضافة إلى مرده فلا جرم انتزع أرقل منهم في علماء انتلقوا بالألقاب النبيلة ووسموا إلى أوصاف الجليلة مثل الشمس في فخر الإسلام وخدر الشريعة وستمرت الحال في أخلافهم على ذلك المنوال من الإطراف والغلوف في تنويه أسلافهم والعض من غيرهم فإذا ذكروا واحدة من أنفسهم بالقوافي وصله وقالوا الشيخ الإمام الأجل الساعة الفقيه ونحو ذلك وإذا نقلوا كلاما عن غيرهم فلا يزلون على مثل قولهم قال الترخي والجنصر وربما يخدد بهم من عداهم ممن يتلقى منهم الكلام فيضمن الجاهل بأحوال الرجال ومراتبهم في الكمال ومقاتل ودرجات الفقهاء من السوء فيه من السوء فيه في الاستدلال بناء باها في الأوصاف على نباحة الموصوف فيحمله ذلك على الإنكار بما عداهم والسفاف رجال الله سواهم وقد كان ابن الكمال على ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولة فيحواجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاة والإكتار من مطالعة ما فيها في تحصيل عرب والتخلص عن كربه ووقع نظوره فيما مسار به أهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم والوضع من غيرهم فانتزع إليهم وصار ذلك طبيعة له وسببا لهجومه إلى هذه التحكمات الماردة والتعصفات الظاهرة فكان ما فعله حدا لمن بعده من الجهلة فلا يجاوزون أما ذكره ولا يتعدون طوره في تنزيل العاني عن درجته ورفع غيره فوق رطبته فلو نقل إليهم شير عن كبار ربما يقولون أنه ليس من المشتهدين لأنه ليس منذكور في طبقاتهم وغير مسؤول على أهل الشاني أن ما أورده الرجل منه في كتابه كنغبة من, من دائماء وتربة في بهماء وعلى رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وصحاهم الحاكم وغيره وكلهم أئمة الدين ودعاة الحق في الأرض ولكن الله فضل بعضهم على بعض وهذه فوائد وفصول وقواعد وأصول لأرباب المصير والتحصيل وأنه الهادي لا سراء السبيل وهو حسن ونعم الوكيل المطلب الثالث في سريع آيات وحديث تحتوي من الفجج الناطقة المقصود إلى آخر الرشالة. يعني هذا ما ذكره الإمام وطالفي معذروني يعني وأنا أقرأ الكتابة غير واضحة قلت لكم الكتاب قديم جدا ومطوع هذه الكاتبة فإن شاء الله هيك ربنا بيرسري في الوقت يعني هيك وقت كافي أصف مضبوط إن شاء الله في رده على أبي باشا بارك الله فيكم